وصلنا لكتاب المسح على الخفين نبدأ إن شاء الله كتاب المسح أو باب المسح على الخفين صاق الإمام مسلم سنده إلى همام قال بال جرير ثم توضأ ومسح على خفيه فقيل تفعل هذا تفعل هذا يعني تمسح على الخفين فقال نعم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالا ثم توضأ ومسح على خفيه قال الأعمش وهو الرواع عن إبراهيم قال إبراهيم كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة في الرواية الثانية فكان أصحاب عبد الله يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة هذا الباب باب عظيم الفوات لا أن هذا من الأبواب الذي يعني يخالف فيه أهل السنة والجماعة الشيعة في المسح على الخفين لأن الشيعة لا ترى المسح على الخفين ويرون المسح على على الرجلين أو على القدمين وهذا من عجب العجاب يرون المسح على الرجلين في الوضوء ولا يرون المسح على الخفين يقول الإمام مسلم الإمام النووي رحمه الله أجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر سواء كان لحاجة أو لغيرها يعني المسح للخفين الخفين يكون لحاجة أو لغير الحاجة يعني جواز المسح للخفين الخفين مطلقاً حتى يجوز للمرأة الملازمه بيتها والزمن الذي لا يمشي الزمن اللي هو مريض مريض مرض مزمن وإنما انكرته الشيعة والخوارج ولا يعتد بخل بخلافهم الشيعة والخوارج أصلاً من الفرق النارية التي تخالف أهل السنة والجماعة في في الأصول في الأصول وقد روا عن مالك رحمه الله تعالى روايات فيه والمشهور من مذهبه كمذهب الجماهير يعني أيضا مذهب مالك كمذ كمذهب جمهور العلماء وقد روى المسح, المسح على الخفين خلاائق لا يحصون من الصحابة قال الحسن البصري رحمه الله تعالى حدثني سبعون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين. إذا يصل لحد الإيه تواتر هذا يصل لحد لا سامن ولا سبعين والمفروض المتوتر بيروي كامرأوي أكثر من سبعين ها ثلاثة فأكثر ولا يصل عددهم لكام ولا أنتم ماخدتوش الحديث المتواتر لسته ماشي والحديث المتواتر يروي جماعة عن جماعة عن جماعة الجماعة دول العلماء قالوا يبدأ من ثلاثة والبعض قال من خمسة ستة سبعة وفي خلاف طبعا وراجح أنه هو ها من كام من ثلاثة والله أعلم ستاخدوها إن شاء الله في المصطرح واختلف العلماء في أن المسح على الخفين أفضل أم غسل الرجلين يعني المسح الخفين أفضل ولا غسل رجلين في الوضوء فذهب فريق إلى أن المسح على الخفين أفضل ذهب فريق إلى أن المسح على الخفين أفضل لي لأنه رخصة وإن الله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه وغسل الرجلين من العزيمة ولا الرخصة؟ يبقى الرخصة تقدم هنا على العزيمة وفريق آخر ذهب إلى أن غسل الرجلين أفضل من المسح عليهما قالوا لأن غسل الرجلين هو هو الأصل واستدلوا بدليل حد عارفه أنتوا خدتوا المسح الخفين في في منار السبيل صح؟ خدتوه طب اشتغلوا معايا اشتغلوا معايا عشان ما النامج ها؟ الأية فاغسلوا وأرجو لكم إلى الكعبين طب أنا بقول حديث في حديث صريح فيها إذا توضأ المرء فغسل وجهه خرجت الخطايا مع الماء أو مع آخر قطر الماء فقالوا الغسل أفضل أو غسل الرجلين أفضل لأن الذنوب تخرج من الرجلين عند غسلهما فقالوا الغسل أفضل لأن الذنوب تتحات كما تحد ورق الشجر عند غسلهما. أما في المسح لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إيه ستخرج الخطايا من من قدميه مع الماء أو مع آخر قطر الماء وهذا خلاف مشهور بين العلماء. وذهب المحققون كشيخ الإسلام التامية وابن القيم رحمة الله عليهم إلآن الإنسان لا يتكلف الحالة التي عليها قدمه بمعنى أنت لبس الخفين تمسح. ولا تتكلف أن تخلع الخفين لتغسل رجليك واضح؟ أو أن أنت لو مش لابس الخفين يبقى تغسل القدمين تغسل القدمين ولا تتكلف أن تلبس الخفين حتى تمسح عليهما، لا تتكلف ذلك هنا الإباب النووي ذكر اختلاف العلماء فقال واختلف العلماء في أن المسح على الخفين أفضل أم غسل, أم غسل الرجلين فذهب أصحابنا إلى أن الغسل أفضل لكونه الأصل وذهب إليه جماعات من الصحابة منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابنه عبد الله وأبو أيوب الأنصاري رضي الله عنهم جميعا وذهب جماعات من التبيء من التابعين إلى أن المسح أفضل وذهب إليه الشعبي والحكم محمد وعن الإمام أحمد رواية أصحوه المسح أفضل الإمام النووي نقل الإمام أحمد إن قال إن الصح رواية عن الإمام أحمد إن المسح أفضل واضح ابن قدام في المغني أطلق ولم يقل أن دير رواية دي أفضل عند الإمام أحمد أو أصح روايتين عند الإمام أحمد بالرغم أن هو شيخ مذهب الحنبلي ولكن ما نقل أن هذه الرواية أصح أو عن الإمام أحمد رحمه الله والثانية هما سواء هما سواء المسح والغسل إيه سواء واختاره ابن المنذر رحمه الله ابن المنذر ده من مين شافعي ولا مليك ولا حنبلي هذا ابن المنذر شافعي من المنزر شافع سواء غسل رجليه أو مسح على الخفين فكليهما سواء يقول قال الأعمش قال إبراهيم كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة جرير بن عبد الله روى الحديث أنه هو توضأ فمسح على الخفين و. أثبت أن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يلبس الخفين مسح عليهم آية المائدة وأرجلكم إلى الكعبين فأمر الله تبارك وتعالى بغسل الرجلين فقالوا لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة معنى الكلام ده لو أن جرير رضي الله عنهم كان إسلامه متقدما على نزول آية المائدة لكانت آية المائدة ناسخة للمسح على الخفين ولكن هذه إسلام جليل كان بعد نزول الآية فدل ذلك على أن هذا يختص بمن بمن يلبس الخفين والآية تختص ب بمن لم يلبس الخفين واضح؟ يقول الإمام النووي وروينا في سنن البيهقي عن إبراهيم بن أدهم قال ما سمعت في المسح على الخفين أحسن من حديث جرير والله أعلم طبعا الرخص بيبقى لها أسباب يعني في أشياء كثيرة في الشرع رخص لنا فيها بكلها سبب لهذه الرخصة وطبعا الأسباب ديت العلماء بسطوها في كتبهم عن حذي قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى صباطة قوم فبال قائما فتنحيت فقال أدنه فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ فمسح على خفيه هنا حذيف رضي الله عنه وأرضاه يحكي واقعة حدثت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى صباطة قوم الصباطة اللي هي ملقى القمامة والطراب وما شبه ذلك يعني مكان بيلقوا فيه زي عزكم الله اللي هي المخلفات مخلفات البيوت وما شابه ذلك تكون بفناء الدور مرفقا لأهلها قال الإمام الخطابي ويكون ذلك في الغالب سهلا سهلا يعني تستطيع أن أنت تبول في هذا المكان تستطيع أن تبول في هذا المكان بحيث أنه لا يرتد إليك أثر البول أو رشاش البول وأما سبب بوله صلى الله عليه وسلم قائما لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قائما أنتم عارفيني في حديث بتنهى عن البول قائما وتأتي هيئة الكلام فيها إن شاء الله فلماذا بال قائما العلماء ذكر كما ذكر الخطبي ذكروا أسبابا لذلك حكاها الخطابي والبيهقي وغيرهما من الأئمة أحدها قال وهو مروي عن الشافعي أن العرب كانت تستشفى لوجع الصلب وجع الإيه الصلب بالبول قائما قال فترى أنه كان به صلى الله عليه وسلم وجع الصلب الصلب كأنه شيء في الظهر زي الغضروف مثلا فلا يستطيع أن يجلس صلى الله عليه وعليه وصحبه وسلم لذلك والثاني أن سببه ما روي في رواية ضعيفة رواها البيهقي وغيره أنه صلى الله عليه وسلم بال قائما لعلة بمقبضه المقبض اللي هو خلف الركبة. خلف الركبة كان فيه ألم أو في ما شبهه أو ما ذلك خلف ركبة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يستطع أن يجلس ليابولا جالسا فلذلك بال قائما والقول الثالث أنه لم يجد مكانا للقعود فاضطر إلى القيام لكون الطرف الذي من الصباطة كان عاليا مرتفع يعني ما فيش مكان يجلس فيه صلى الله عليه وسلم لسبب أن كانت الصباطة إيه؟ عالية فوقف النبي صلى الله عليه وسلم في أعلاها وبال في أسفلها وذكر أبو عبد الإمام أبو عبد الله المزري والقاضي عياذ رحمه الله وجها رابعا وهو أنه بال قائما لكونها حالة يؤمن فيها خروج الحدث من السبيل الآخر في الغالب يعني البول قائما يؤمن معه خروج الحدث الآخر هو الغائد بخلاف حالة القعود ولذلك قال عمر البول قائما أحصن للدبر يعني كأنه يقول إن البول قائما سيكون أفضل للدبر وأحسن للدبر لأن من الممكن أن يخرج شيء من الدبر عند عند القعود أنا أنا أرى أن هذا فيه تكلف والله أعلم فيه تكلف الوجه ويجوز وجه الخامس أنه صلى الله عليه وسلم فعله للجواز وهذا الذي نميل إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لجواز البول قائما يجوز أن أبول قائما ولكن أحيانا مع مع التحرز من رشاش البول مع من رشاش البول فعلاه للجواز في هذه المرة وكانت عادته المستمرة يبول قاعدا ويدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوا ما كان يبول إلا قائدا ما كان يبول إلا قائدا. يقول لإمام النووي وقد روية في النهي عن البول قائما أحاديث لا تثبت هو طبعا قال روية ما قالش ثبت روية دي بصيغة التمريض أو التضعيف ولذلك هو قال لم تثبت وكأن الرواية التي وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما أو كان من عادته أن يبول قائما هذه كلها حديث ضعيفة لا تصح ولا تثبت عنه صلى الله عليه وسلم ولكن حديث عائشة هذا ثابت فلهذا قال العلماء يكره البول قائما إلا لعذر يكره البول قائما إلا لعذر وهي كراهه تنزيه لا تحريم ما الفرق بين كراهه التنزيه وكراهة التحريم للفرق مش أنت خدت الكراهة في أصول فقه ما الفرقه بين كراهة التنزيه وكراهة التحريم ويعدي عمدي مين أصلا مين اللي بيفصل ها؟ الشفعية يا رجل ده أشهر المذاهب في أصول فقه دايما يخلف الجمهور مين الحنفية صح ها؟ ها هو الحرام عندهم الحرام عند الجمهور هو الكراهة التحريمية عنده الحنفية الحرام عند الجمهور هو الكراهه التحريمية عند الحنفية أما المكروه عند الجمهور هو الكراهه التنزيهيه عند الحنفية ولا أنتوا مخدوش حاجات دي أنتوا مخوفين منكم ليه كده <تصفيق> لسه مختاش أما اللي بيقولوا قال إيه طيب خلتونا أتكلموا وخلاص أنت تأخذوا الخلاف أن حدث الخلاف بين الجمهور وبين الحنفية في تعريف الحرام والمكروه. فالحرام عند عند الجمهور هو ما ثبت أو ما ورد فيه النهي على وجه الحتم والإلزام بحيث يأسم فاعله ويعاقب ويمدح تاركه ويثاب اللي هو اللي الحرام أو المحرم. المكروه قالوا إنه هو ما ورد على ليس على وجه الحتم والإلزام. بحيث يثاب تاركه ويمدح ولا يذم فاعله ولا يعاقب عليه ده المكروه الحنفي قالوا لا قالوا إن الحرام بأخذوا الحرام قالوا إن ده اسم كراهة تحرمية وليس حراما فقالوا إن الكراهة التحرمية هي اللي ما ثبتت على وجه الإيه أو ما ورد فيها النهي على وجه الحدث والإلزام وقالوا إن الكراهة عند الجمهور قالوا لا دا دي اسمها كراهة تنزهية لأن فيها تخفيف في العقوبة فيها تخفيف في العقوبة هتخضوها بالتفصيل أنتوا كلكم بس لي أنا دخلت في محيط فهنا يقول فلهذا قال العلماء يكره البول قائما إلا لعذر وهي كراهة تنزيه لا تحريم بالرغم من ذلك أن العلماء بيغضوا بقول الحنفية في كثير من المسائل يقولون دي كرات تنزيه ودي كرات تحريم من ذلك العلماء يقولون بقول الحنفية في كثير من المسائل قال ابن المنذر في الإشراق اختلفوا في البول قائما فثبت يعني ثبت البول قائما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وزيد, وزيد وزيد بن ثابت وابن عمر وسهل بن سعد أنهم بالوا قيامة وقال وروي ذلك عن أنس وعلي أبي هريرة رضي الله عنهم وفعل ذلك ابن سرين وعروة ابن الزبير وكرهه ابن مسعود والشعبي وإبراهيم ابن سعد وكان إبراهيم ابن سعد لا يجيز شهادة من دال قائمة إبراهيم ابن سعد لا يجيز ليه لأنه قال نهم من خوارم المرؤة طبعا خوارم المرؤة فوق 200-300 حاجة تخرم مرؤة المرؤة تجد أن أشياء كثرة جدا ممكن إحنا بنعملها عفوية وتجد أنها من خوارم المروءة فكان لا يجيز شهادة من بال قائمة وفيه قول ثالث أنه إن كان في مكان يتطاير إليه من البول شيء فهو مكروه فإن كان لا يتطاير فلا بأس به وهذا قول مالك قال ابن المنذر البول جالسا أحب إلي وقائما مباح وده طبعا واضح أنه ده جمع بين كل الإيه؟ الأقوال البول قاعدا حب إليه وقائما يجوز البول قائما طبعا مع الاحتراز من إيه من الرشاش طيب لأنا ما احترست من وجود الرشاش هل كده ثيابي تتنجس؟, تتنجس أو مثلا مواضع بدني في بدني تتنجس هنقولها بعد شوية إن شاء الله الحديث اللي إن شاء الله وكل ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كلام ابن المنذر والله أعلم وأما بوله صلى الله عليه وسلم في صباطة قوم فيحتمل, فيحتمل أو جهن لي بال في صباطة هؤلاء القوم قالوا أظهرها أنهم كانوا يؤثرون ذلك ولا يكرهونه يعني هؤلاء كانوا يسمحوا للناس أنها تبول في مثل هذه الأماكن يسمحون للناس بل يفرحون به ومن كان هذا حاله جاهز البول في أرضه والأكل من طعامه ونظائر هذا في السنة أكثر من أن تحصى يعني إنسان بيسعد إخوانه يشاركوه ممكن زي سفن الثور كده لما دخل وجد أصحابه في بيته وجدهم يأكلون ويتفكهون فبكى لم يبكي طبعا ممكن طعامه وفاكهته لا طبعا بكى قال سبحان الله ذكرتموني بأيام الإخوان إخوانه يعني ده, ده دي حب في الله سبحانه وتعالى إبراهيم بن أدهم رحمه الله أواه المبيت هو من معه في مسجد مهجور ما كانش له باب فلما ناموا قام وقف على الباب وسد الباب فلما أصبحوا وجدوه يقف على الباب فقالوا له لما فعلت هذا قال رأيت البرد شديدا فخفت عليكم فقمت مقام الباب يا سلام معاني إيمانية عالية جدا ورقية جدا عشان كده احنا بنحتاج لمثل هذه المعاني لا سيما في فترة ال ال الأزمات والمحن لابد ان احنا يعني يبقى في تآلف بين القلوب فشوف الله تبارك وتعالى قال لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم نحن نريد أن نعود إلى الوراء إلى الوراء من جديد والله يا اخواننا نحتاج الدخول لدار الأرقم من جديد دار الأرقام. أنا يسلم ما رب هؤلاء الرجال إلا في دار الأرقام. فساد العالم، ساد العالم. ربهم على الصيام والقيام وعلى الصدق وعلى الإخلاص. ربهم على التواضع. ربهم على الأدب. ربهم على حسن الخلق. صلى الله عليه وسلم بأبيه أمي. فنحن نحتاج أن نعود إلى الوراء وندخل دار الأرقام. وليس هذا عيبا. لا لابد أن إحنا نقف مع أنفسنا وقفات. ويعني نرفعها شعارا وعجلت إليك ربي لترضى يجب علينا في هذا الزمان أن نعود مرة ثانية شوف المعاني دي معاني رفيعة معاني عالية فنحتاج أن احنا نقف مع أنفسنا وقفات ولعل هذه الوقفات توقزنا من غفلاتنا ان احنا للأسف الشديد يعني لاحظت أنا في الفترة المؤخرة وأنا منهم ان احنا لا نلجأ إلى الله تبارك وتعالى إلا في وقت الشدة منعف يضيق أو ينقول يا رب يا رب انصر من نصر دينك صح غلط انصر من نصر دينك واخذ من خزل دينك يا رب وننسى الله تبارك وتعالى في وقت الرخاء والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تعرف على الله تبارك وتعالى في الرخاء يعرفك في الشد فإحنا محتاجين نكون مع الله تبارك وتعالى في كل شؤون حياتنا يقول والواجه الثاني أنها لم تكن مختصة بهم بل كانت بفناء دورهم للناس كلهم فأضيفت إليهم لقربها منهم لأنه ألس إلى صباطة قوم فقال هي أضيفت لهؤلاء لأنها قريبة منهم والوجه الثالث أن يكون أذن لمن أراد قضاء الحاجة إما بصريح الإذن وإما بما في معنى والله أعلم وأما بوله صلى الله عليه وسلم في الصباطة التي بقرب الدور مع أن المعروفة من عادته صلى الله عليه وسلم التباعد في المذهب يعني يذهب بعيدا صلى الله عليه وسلم حتى, حتى يتوارأ فيبول أو يتغوط صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولكن هنا لماذا يعني فعلا يسلم هذا الفعل مع كان قريب من, من الدور يقول فقد ذكر القاضي عياض رضي الله عنه أن سببه أنه صلى الله عليه وسلم كان من الشغل بأمور المسلمين والنظر في مصالحهم بالمحل المعروف فلعله طال عليه مجلس حتى حفزه البول فلم يمكنه التباعد يعني كان في مجلس و يعني البول صلى الله عليه وسلم فلو ذهب بعيدا لاضره ذلك لاضره ذلك ولو ابعد لتضرر وارتاد الصباطه او أو لذا ما فيها واقام حذيفه بقربه ليستره عن الناس يعني حذيفة قرب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستره عن سهوى يابول صلى الله عليه وسلم وهذا الذي قاله القاضي حسن حسن ظاهر والله أعلم وأما قوله يعني قول حذيفه رضي الله عنه فتنحيت يعني بعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال له صلى الله عليه وسلم أدنه يعني اقترب فدنوت حتى قمت عند عقبه قال العلماء إنما استدناه صلى الله عليه وسلم ليستتر به عن أعين الناس عن أعين الناس وغيرهم من الناظرين لكونها حالة لكونها حالة يستخف بها ويستحيا منها في العادة. الأصل أنت لما تيجي تقف حكتك الأصل أنت استخف عن عيون الناس أو أعين الناس ودي حاجة معروفة أنها يستحيا منها. وكانت الحاجة التي يقضيها بولا من قيام يؤمن معها خروج الحدث الآخر والرائحة الكريهة فلهذا استدنا طبعا لو كان طبعا في يبول أو يتغوط أو يبول ويتغوط معا لما أمره أن يدن منه صلى الله عليه وسلم ليه لأن ممكن نقع به أذا من الرائحة الكريهة ومشابه ذلك لأنه جاء في الحديث الآخر لما أراد قضاء الحاجة قال تنح يعني إيه بعد هنا أله أذنه وهناك قال تنح لكونها لكونه كان يقضيها قاعدا ويحتاج إلى الحديثين جميعا فتحصل الحدثين يحتاج إلى الحدثين جميعا فتحصل الرائحة الكريهة وما يتبعها ولهذا قال بعض العلماء في هذا الحديث من السنة القرب من البائل إذا كان قائما فإذا كان قاعدا فالسنة الإبعاد عنه والله تعالى أعلم يقول طبعا الحديث هذا مشتمل على فوائد كثيرة ذكرنا أكثرها يقول وفيه إثبات المسح على الخفين فيه إثبات المسح على الخفين وفيه جواز المسح في الحضر جواز المسح في الحضر ده طبعا يبين حتى يبين إيه أنه يجوز المسح في الحضر وفي ولا يختص المسح بالسفر لا يختص المسح بالسفر زي ما سألت الجمع بين الصلاتين كثير من الناس يظن ان الجمع يختص بالسفر فقط لان العلماء كتبوا باب الجمع والإيه؟ والقصر فظن كثير من الناس حتى طلبة العلم يظنون ان الجمع ليس له علاقة بالإيه؟ بالحضر انما الجمع يكون في السفر فقط وهذه غلوطة هذه غلوطة الجمع يجوز في السفر وفي وفي الحضر طبعا الحضر هتوصل لها ان شاء الله في الحضر يجوز في حال الإيه؟ في حال الضرورة أو الحاجة طب لو لم يكن هناك حاجة ولا ضرورة يجوز الجمع ابن عباس حديث ابن عباس يقول جمع النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر لغير حاجة أو ضرورة فلما سئل ابن عباس رضي الله عنه قال لألا أو حتى لا يحرج أمته صلى الله عليه وسلم الوا لم من هنا إيه؟ أن دائرة العزر هنا إيه؟ واسعة ممكن يكون عصر خفيف جدا وتجمع من من أجله الصلاتين وممكن المسألة تكون أوضح من كده زي مثلا مشايخنا كانوا يضربوننا مثل الطبيب مثلا جاي من جراحية لمريض فتح بطن المريض مثلا فسيدخل عليه إيه؟ العصر وقت العصر هو في العمليات هل يترك المريض بطنه مفتوحة ويخرج ليصل صلاة العصر يقول ان هنا إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا موقوتا وصلاة الجماعة وجلة ويطرق بطن المريض مفتوحة ثم يذهب يصلي عصر ما هو حجم الضرر الذي يقع على المريض ممكن أن تهلك نفسه ممكن أن تخرج روحه ممكن يموت بسبب إن هو تركه بسبب إن هو تركه وهنا حفظ النفس أولى ولا لا حفظ النفس أول لأن نفس إيه معصومه نفس معصومه ففي هذه الحالة نقول وهو يجوز لك أن تجمع بين الصلاتين يعني أنا عارف أن العمليات أخد ست سبع ساعات قبل أن أدخل العمليات أجمع بين الظهر والإيه والأسر لا بأس بذلك لا بأس بذلك وطبعًا في قضية برضو الإخوة بيقع فيها كثيرا أما سألت القصر في الصفر القصر في السفر يعني بعض الناس يكون قاعد أعد يعني هو مسافر آه نعم مسافر في سكنه مثلا وأزنا للصلاة تراه لا ينزل المسجد بحجة أنه على سفر أنه مسافر ويترك صلاة الجماعة يترك صلاة الجماعة ويقول أن قول جمهور العلماء أن صلاة الجماعة مستحبة في السفر في ها يقول هذا الكلام في قول آخر بيقول بوجوب صلاة الجمعة في السفر والحضر وده قول الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهما ده أنت قاعد مستقر الآن المصلحة التي من أجلها سافرت يا إما انقرضت أو ستنقض مثلا في الغد مثلاً طالما إن أنت بتسمع النداء فلا صلاة لك إلا من عذر من سمع النداء فلم يلبي فلا صلاة له إلا من عذر والعذر هنا زائل ولا ما زال السفر هنا هل يعتبر أنا مسافر الآن مقيم لا مسافر طبعا مسافر ولكن هل أنا هنا أنا مسافر في الطريق ولا استقررت في مكان هنا بقى نأخذ الكلام على المسافر في في الطريق له الجمعه والإيه والقصر أما إن كان برضو بعض الإخوة ممكن يجمع بين الصلاتين وقاعد في السكن تحصل كتير جدا على فكرة يعني كان عندنا طلبة هنا وكانوا بقاعدين في السكن وصلوا ضر العصر جمعا وقصرا وطول النهار بيختابوا في أهل العلم والعلماء طلبة العلم طول النهار 24 وعشرين ساعة شغالين غيبة ونميمة والله بعض إخواننا قال لي كنا بنقعد في السكن نجمع بين الصلاتين وطول النهار هذا مجروح وهذا فيه وذاك مخدوش مش عارف ايه وهذا عنده خوال مروءة وهذا فيه وفيه طول النهار على كده وترخصونا بالرخص في غير موضعها ولا, يفقهون ولا يفهمون مسألة ريحة فينا ولا جاي منين برغم ذلك يخوضوا في في لحم العلماء وطلبة العلم بس الله العفو العفو فإن يقول ففيه إثبات المسح على الخفين وفيه جواز المسح في الحضر وفيه جواز البول قائما وجواز قرب الإنسان البائلي وفيه جواز طلب البائل من صاحبه الذي يدل عليه القرب منه ليستره يعني أنت مثل أحد وتخشى أن نسترك ممكن تقول له تعالى قرب مني ويعطيك ظهره ثم تبول أنت يسترك وفيه استحباب الستر وفيه جواز البول بقرب الديار وفيه غير ذلك والله أعلم هنا الحديث الذي بعده عن أبي وائل قال كان أبو موسى يشدد في البول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه كان يشدد في البول ويبول في قارورة ويقول إن بني إسرائيل كان إذا أصاب جلد أحدهم بول قرضه بالمقاريض وهذا مما رفع الله تبارك وتعالى إسراء هذه الأمة أن بني إسرائيل كان إذا بال الغلام أو الجريع على جلد أحبهم قرضه بالمقارد شوف التخفيف على أمة النبي صلى الله عليه وسلم هذه أمة مرحومة فقال حذيفة لوددت أن صاحبكم لا يشدد هذا التشديد فلقد رأيتني أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نتماشى فأتى صباطة خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبالا فانتبذت منه فأشار إلي فجئت فقمت عند عقبه حتى فرغ هنا حذيفة رضي الله عنه أرضاه لما رأى أبا موسى يفعل هذا الفعل كأنه رأى هذا النوع من أنواع التشدد يعني طالما أن الأمر وباح لماذا تشدد على نفسك فيه وكلما الإنسان يسأل في قضية من القضايا ويشدد على نفسه فيها تضيق عليه المسألة بعض الناس يسأل بعض المسائل فتيجي أنت تفتي ثم يشدد يبدأ يضايق على نفسه في, الايه؟ في السؤال فتضايق عليه في الفتوى وطبعا نسأل الله عفوا لفها بعض المبتلين بالوساس القهري دي مشكلة عندهم مشكلة خطيرة جدا يضايق على نفسه في السؤال ويبدأ يحترز من أشياء كثيرة جدا فيقع في حرج ما أنزل الله به من سلطان فهنا حذيفة رضي الله عنه أرضاه كأنه أنكر فعل أبي موسى رضي الله عن الجميع يقول لممنوي مقصوده مقصود حذيفة أن هذا التشديد خلاف السنة هذا خلاف لإيه؟ السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائمة ولا شك في كون القائم معرضا للرشيش ولم يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الاحتمال ها اللي احنا قلناها هل الرشيش البول يضر ولا لا يضر؟ ها لا يضر؟ ها لو الاحتمال أنه يضر يعني أنا دلوقتي وقفت فبولت قائما ورشاش البول ارتد عليا هل يضر أو لا لو بيقين يضر لو بغير الوقين وبغير الالتفات لا يضر لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما التفت لذلك ما التفت النبي صلى الله عليه وسلم لذلك لذلك تجد بعض المتشددين لا سيما الموسوس ناس الله عفل عفل النسوس القهري من أشد أنواع المرض هذا المرض صلى الله وعفوه وعفوه واشف مرضانا ومرضى المسلمين جميعا بيأتي ويشدد على نفسه في غير موطن التشدد يبدأ يدخل نفسه في متاهات ومهاترات هو في غنى عنها ولذلك أنه مسلم كان سهلا في كل شيء وذلك احنا بنقول أن الشريعة الإسلامية لا نجد أسهل منها في الأحكام الشرعية وما تعلقت بهذه الشريعة السمحة في كل شيء ولكن إن أنت يقنت إن الرشاش البول ده اتد علي يبقى في الحالة دي يجب أن أغسله ولكن الأصلنا لا التفت ولا أشغل بالي به لا أشغل بالي به فلم يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الاحتمال ولم يتكلف البول في قارورة كما فعل أبو موسى رضي الله عنه والله عنه يعني أبو سلم لما, لما انتهى الأصوات تتقوم ما قالش هتقارورة حتى أبول فيها ولكن بالن أبو سلم واقفاً حديث الذي بعده عن عروة ابن المغيرة عن أبيه المغيرة ابن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين في روا حين مكان حين, حين فرغ حتى فرغ في رواية أخرى بإسناد آخر وقال فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ثم مسح على الخفين وعن المغيرة ابن شعبة قال بينا أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة إذ نزل فقضى حاجته ثم جاء فصببت عليه من إداوة كانت معي فتوضأ ومسح على خفيه هنا يقول الإداوة هي والركوة والمطهرة أو المطهرة والميضأة كلها بمعنى متقارب وهي وهو إناء الوضوء إناء الذي يتوضأ منهم وأما قوله فصب عليه حين فرغ من حاجته فمعناه بعد انفصاله من موضع قضاء حاجته وانتقاله إلى موضع آخر فصب عليه في وضوءه يعني بعدما فر من سلم القرارة الحاجة أتى عند المغيرة فصب المغيرة رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم من وضوئه يعني وضأ النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث دليل على جواز الاستعانة في الوضوء يجوز ان تستعين بغيرك عند الوضوء وقد ثبت أيضا في حديث أسامة ابن زيد رضي الله عنه أنه صب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وضوئه حين انصرف من عرفة وقد جاء في أحاديث ليست بثابتة النهي عن الاستعانة يعني هو عاوز يقول أن في أحاديث وردت ولكن الحديث ديات لم تثبت عن مسلم أنها نهى أن تستعين بغيرك في الوضوء قال أصحابنا الاستعانة ثلاثة أقسام أحدها أن يستعين بغيره في إحضار الماء فلا كره يعني واحد يجيب لك ميا ضد فيش مشكلة الثاني أن يستعين به في غسل الأعضاء، يعني واحد يوضّع آخر، يوضّع آخر، يستعين يستعين به في غسل الأعضاء، ويباشر الأجنبي بنفسه غسل الأعضاء، فهذا مكروه إلا لحاته. يعني أنت صحيح، سليم، معافى، وجي واحد تاني يوضيك يجوز ولا يجوز؟ يجوز، ولكن مع مع الكراه، كرّت إيه؟ الفعل نفسه، كرّت الفعل نفسه لأن هو يباشر إيه أعضاء إيه؟ الوضوء ولكن المسألة ايه الوضوء صحيح الوضوء صحيح طيب لو مريض مثلا نسأل الله العفو العفو يجوز يبقى بلا كراها يجوز بلا كراها والثالث أن يصب عليه فهذا الأولى تركه يعني واحد يجي يصب على واحد ايه وضوءه وهل يسمى مكرها فيه وجهان يقول لك أن الأولى ترك أن تجيب حد يصب عليك من ايه الوضوء صح هم المغيرة عمل إيه صب على النبي صلى الله عليه وسلم فمن أين جاءت الكراهه من أين جاءت الكراهه لا دليل عليها لا دليل على فالأصل الجواز بلا كراه فالأصل الجواز بلا كراه قال أصحابنا وغيرهم إذا صب عليه وقف الصب على يسار المتوضع يعني الله صب على التانية على يساره أفضل إيه حتى يستعمل إيه اليمين في الوضوء حتى تستعمل يد اليمنى في الورو هنا حديث المغيرة أيضا عن المغيرة ابن شعبه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال يا مغيرة خذ الإداوة فأخذتها ثم خرجت معه فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني هنا توارئي عني ها بخلاف حديث حذيفة فقضى حاجته ثم جاء عليه جبة شامية ضيقة الكمين فذهب يخرج يده من كمها فضاقت عليه فأخرج يده من أسفلها فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة ثم مسح على خفيه ثم صلى على جبة صلى الله عليه وسلم شامية الكمان بتاعتها ضيقة فأراد أن يخرج أن هو يشمر كمام عشان يتوضع فضاقت عليه فلم يستطع صلى الله عليه وسلم فأخرج يده من تحتها وأخرج يده من تحت الجبة يعني من الداخل وتوضأ صلى الله عليه وعلى الله عليه وسلم ليه أنا بقول كده لأنها يأتي في أحكام متعلقة بيها إن شاء الله الرواية الثانية عن المغير بن شعبا قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقضي حاجته فلما رجع تلقيته بالإداوة فصببت عليه فغسل يديه ثم غسل وجهه ثم ذهب ليغسل ذراعيه فضاقت الجبة فأخرجهما يعني أخرج ليه من تحت الجبه فغسلهما وماسح رأسه وماسح على خفيه ثم صلى بنا الأخرى عن المغيرة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 فغسل ذراعيه ومسح برأسه ثم أهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما أنا يقول فأخرجهما من تحت الجبة يعني ذراعيه صلى الله عليه وسلم فيه جواز مثل هذا للحاجة وفي الخلوة يجوز نعمل كده للحاجة وفي الخلوة أما أمام أعين الناس لو في ناس مجتمعه أعمل كده قال وأما بين الناس فينبغي ألا يفعل لغير حاجة ينبغي بين الناس ألا يفعل لغير حاجة لأن فيه إخلالا بالمروء فيه إخلالا بالمروء طبعا القضية دي تجرون لأشياء كثيرة أن بعض الناس من الممكن في بعض الأشياء التي لا ينبغي أن تفعل أمام الناس مع أن أنت ممكن تكون محتاج إليها ولكن الأولى ترك بعض الإخوة بيكلمني مبارح بيسألنا عن حديث إذا مر أحد من بين يديه فليدفعه فإن فإل وإلا فليقاتله فإنه شيطان فقال للناس إيبقى قال يقاتله ولو قتله ليس عليه هدية بقول للناس كده بيشرح لهم كده فبتصل بي بقول لنا قلت الكلام صح ولا غلط؟ انت بتكلم في دية ولا مش دية؟ انت بتكلم هل يجوز ان انا اخبر ناس اذا الكلام اصلا هيقول لك اهو اهد السنين يا عام هيقطعوا الودان والرجلين وبالمرة هيقتلوا اللي يعدم من عند المصلي يبقى هيقتلوا الدنيا كلها يبقى انت كده بتثبت ما يعتقدوه في, في فينا وانت تقول قضية مش قضية دية ولا مش دية؟ قال لص انا كنت سمعت زمان معلوش دية طب انا زنب ايه بس؟ وزنب الدعوة ايه انها تتحمل حاجة زي كده ففي أشياء لأن تحدث الناس حديثا لا تبلغ عقولهم يكونوا لبعضهم فتنة فأنا ممكن أتكلم بكلام لا يفهمه بعض الناس العلم مش في الراجل اللي مش فاهم العلم فيك انت. أنت بتتكلم كلام أصلاً شديد عليه هو لا يستوعبه لا يفهمه فيكون لبعضهم فتنة من الممكن ممكن بعض الناس سفتتاً بمثل هذا الكلام ولذلك أنت قاعد بينقشوك بيغضب المرآة كل لفظ بتتكلمه بيطلعوا منه بعض الحروف ويكونوا جمل قوله ده كان قصد كذا برغم أنت مش في الموضوع خالص والقضية دي أنت لم تقصدها خالص فهنا عاوزين نقول أن الإنسان لابد أنه يراعي, يراعي يعني من حوله من الناس ولابد أن أنا أنزل لمستوى فكر الناس دايما عامل الناس بعقولهم هم مش بعقلك أنت لو تعاملت مع الناس بعقولهم هترتاح إنما لو تعاملت بعقلك هتتعب مع الناس كلها لأن الله تبارك وتعالى وزع العقول وزع الأفهام على البشر العقول كلها متفوتة ولا زي بعضها متفوتة والأفهام متفوتة فلما تأتي تتكلم مع الناس تتكلم معهم بعقولهم لا تتكلم معهم بعقلك أنت حتى لا تخسر كل من حولك انت عملت بعقلك هتخسر كل الناس اللي حوليك فالقضية دي فمنتها الخطورة ناخد بالنا يا من الحاجات دي لأن احنا عاوز أقول ان احنا في مقتل الدعوة انا شايف ان احنا نزلنا كتير قوي فعاوزين ننهض بالدع وكل واحد فينا يعني لابد أن يعتقد أنه هو المسلم الوحيد الوحيد على وجه الأرض لازم تعتقد كده شوف انظر إلى نوح عليه السلام قعد كم سنة يدعوهم الله تبارك على تسعمية خمسين سنة فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون وبرم ذلك فما وما آمن معه إلا إلا قليل. شوف كان بيعملوا إيه كان يدعوهم بالليل والنهار بالسر والجهر وإني كلما دعوتهم جعلوا أصابعهم فيه تم هو أصبع واحد يكفي أن يسد ودنه ولكن يحطوا كل أصابع مبالغة في سد الأذن مبالغة ببلغه مش عاوزين نسمع منك ولا حرف واستغشوا ثيابهم غطوا وجوههم بملابسهم حتى لا يرونه عليه السلام فشوف ويتكلمون بقى بكلام في منتهى الخطورة فهنا عاوزين نكون يعني كل واحد فينا يعتقد أنه هو المسلم الوحيد على وجه الأرض شوف بقى كيف يكون حالك كيف تصنع وكيف تقوم بواجب بالدعوة الله تبارك وتعالى وعيش عيش عيش اللحظات ديت عيش هدهد سليمان عليه السلام كما ذكرت لكم من قبل الهدهد غار غار على إيه؟ على التوحيد وأنكر الشرك تغير وجهه وحمر رأنفه واقف يراقب هؤلاء الذين يسجدون للشمس من دون الله يعلم حقيقة العبودية هذا الهدهد اللي هو الطائر البهيم الذي لا يتكلم ولا يعرف لغة البشر ولكنه يعلم أن السجود لا ينبغي لغير الله تبارك وتعالى وأن واجب الدعوة فكان إيجابياً ولم يكن سلبيا فأنت أين أنت من واجب الدعوة الله تبارك وتعالى أو تقول لنا ما عنديش القدرات اللي أنا أتكلم بيها لا عندك إن شاء الله لا أحب لسان العاجز لسان العاجز اللي دايما نقول أصلاً ما أصلاً ما عنديش قدرات. أصلاً ما عنديش العلم اللي أدعو بيه. خلاص ادعو الله إلي الله تبارك تعالى بالسلوك. يكن سلوكك حسناً. السلوك السلوك المظهر الطيب اللي في وجوه الآخرين مش برضه تتقبلح يا قد كده وماشي مخطر جبينك في الشارع وكل الناس تكره شكلك بسبب أن أنت مكشر. ولكن ما بيتحكوش أصلاً. شفت اللي على الفيسبوك ولكن سلفي لبعض ولا مش عارف إيه. هو عامل نفسه كده. بيسمي نفسه كده عاوزين نظهر محاسن الإسلام ونظهر حسن الخلق بين الناس دي اللي هتجيب الناس ثانيه يا دي اللي هترد الناس وهتدخلهم مساجدنا مرة تانية ولكن أسف احنا بقول خسرنا كتير بسبب سلبيات كتيره جدا حدثت والذي لم يستفد من السلبيات التي حدثت يبقى مغلوب على عقله لازم نقف يا اخوانا وقفه جدا كل واحد يقف مع نفسه وزي ما قلت لك لو انت حسيت ان انت المسلم الوحيد على وجه الأرض والله هنتغير نتغير واحنا عاوزين التغيير يا خونا تغيير الأحسن تغيير الأحسن زي ما قلت نرجع على ذرة أرقام تاني ومش دي, دي مش خسارة والله دي استفادة عظيمة جدا لعل الله تبارك وتعالى يسح من أحوالنا لو رجعنا ودخلنا ذرة الأرقام مرة ثانية لعل الله تبارك وتعالى يطلع علينا وعلى إن احنا إن شاء الله نصدق مع الله تبارك وتعالى فإن تصدق الله اصدق الله تبارك وتعالى يغير الأحوال حتى نصل إلى تمكين الحقيقي التمكين الحقيقي له المشوار طويل أوعى تظن أن أنت وصلته أوعى. أوعى تقتره والله أوعى تقتره لسه المشوار طويل والحرب لسه ما انتهتش الحرب لم تنتهي بعد أوعى تظن أنت خلاص كده تمكن لك لا والله لم يمكن لنا بعد المشوار لسه طويل ولابد نكون أن نكون على حجم المسؤولية التي انطت بنا أوعى تقتره تقول الحمد لله ده مشي تمام تمام ممكن تكون مشت بدعوة رجل ضعيف فينا وهل تنصرون إلا بدعفائكم ممكن تكون الأمور مشت بسبب امرأة ثاكلة تحرق قلبها على حد متلها في الثورة أو في غير الثورة ممكن تكون الأمور مشت الله تبارك وتعالى لعل الله عز وجل أراد أن يطلع علينا فيرى ما في قلوبنا مش الله تبارك وتعالى قادر إن هو يغير الأحوال ذلك ولو يشاء الله هاي لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض لابد من الابتلاء ودايما احنا عارفين ان, ان, ان الفجر لا يطلع او لا يطلع الصبح او لا يطلع الفجر الا بعد اشد ساعات الليل ظلمة والامور بتشتد فانا اهيب بكم اياكم ان تغتروا بما حدث اياكم لا تغتروا احنا بدأنا المشوار من جديد من جديد لابد ان نوري ربنا تبارك وتعالى أن عندنا حرص على دينه وعلى شريعته وأن إحنا عاوزين نحكم شرع الله تبارك وتعالى فينا من الممكن أن تتقالب الموزين واحد فرح وتكبر وتعجرف زي ما حصل من بعض الإخوة في المرحلة الأولى تعجرف ظن أنه هو ملك الدنيا وبعض الإخوة قال أن إحنا جلسنا على جبل التمكين أي جبل تمكين حتى كان تعليق ساعتها قالت له أنت قاعد على جبل تبن مش جبل تمكين أي تمكين التمكين التمكين اللي احنا نوصله اللي ربنا تبارك وتعالى يريده منا أن يحكم شرعه في الأرض وهل الشريعة تحكم هتحكم الشريعة لنا لسه بدري يا أخوان فاحنا حطينا اللابنة الأولى اللي ان شاء الله دي اللي هننطلق بيها بإذن الله تبارك وتعالى للشريعة تطبق الشريعة تطبيقا كليا والقضية يا أخوانا محتاجة مننا جهد وبذل محتاجة بذل عطاء محتاجة جهد شوف بكل طاقتك، كل قوتك والله أخوانا هم لا ينامون والله بيكيدوا لنا بالليل والنهار وإحنا للأسف مش على قدر المسئولية لابد أن نكون على قدر المسئولية وليكن لسانك لسانك هذا الذي تتكلم به لسان النبي صلى الله عليه وسلم بأدب واحترام ولا تحتقر أحدا ولا تزدري أحدا وإياك إياك أن تظن أن أنت أفضل من غيرك لا دائما تعتقد ان غيرك أفضل منك وإياك إياك أن تعتقد أن قولك هو الصواب وقول غيرك خطأ لا اللي بام الشافع كان بقول إيه؟ قول صواب يحتمل الخطأ وقول غير خطأ يحتمل الصواب هو ده اللي عنده عدل وانصاف فاكرين لما قلت لكم نتناقش مع محمد بن الحسن الشيباني وحصل بينهم خلاف فغضب منه الحسن فقام الشافعي وأخذه من يده وقال أفلا يصرك إخوانا وإن اختلفنا وبعدين أنت اللي قاعد قدامك ده أوعى تظن أنه هو عدو ممكن يكون هو مغيب يكون مغيب فيهم أعضاء هم من جلداتنا نعم، ومسلم ويرفع شعرنا مسلم نعم، ولكن هو عدو الإسلام والمسلمين، وهذا أخطر على الإسلام والمسلمين من اليهود والنصارى، ليه؟ لأن لسانه يحسن أن يتكلم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخف على أمتي، منافق عليم اللسان، ينافق هؤلاء وهؤلاء، وعمال يروح هنا وروح هنا، وتيجي اسم الشريعة ينطفد ويتغير ويغتاز على أهل الإسلام وأهل الإيمان، ويبدأوا يتكلموا بكلام ما أنزل الله من سلطان. إن الذين أزرموا كانوا من الذين آمنوا. إيه يضحكون يضحك يستهزئ باللحية. يقعد يشبه المشايخ بتشبيهات ما أنزل الله من سلطان. ويستهزئ هنا هناك أنت لابد أنت تظهر العكس. تظهر محاسن الأخلاق وتظهر حسن الخلق وتظهر هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الآخرين. عتبة ابن رباح لما دخل عليه صلى الله عليه وسلم قال له إيه ثكرين؟ يا محمد أنت خير أم أبوك؟ فسكت الامسلم أنت خير أم جدك فسكت الامسلم فقال إن كانوا خيرا منك فقد عبدوا ما عبدوا وإن كنت خيرا منهم فتكلم فوالله يا محمد ما رأينا رجلا أشأم على قومه منك ولا عزب الله بقول الامسلم هذا الكلام فوالله ما ننتظر إلا صيحة الحبل فيصور بعضنا على بعض فنقتل بسببك أنت بره من ذلك الامسلم هل رد عليه؟ هل قال له كيف تتكلم معي وأنا رسول الله؟ هل قال أخرجوه من المسجد؟ لا والله قال له النبي صلى الله عليه وسلم طبعا قال كلام كتير بس أنا مختصر عشان أصل لإيه؟ قال أفرغت يا أبا الوليد؟ حتى ما قالهش أفرغت يا عتبة قال له إيه؟ أفرغت يا أبا الوليد؟ كناه بكنياته وهذا فيه الأدب مع المخالف حتى ولو كان كافرا كافرة لأنه لصاحب الحق إيه؟ مقالا إنه لصاحب الحق؟ مقالا مش أنت صاحب حجة؟ وصاحب حق تكلم بالحجة والبيان ولا تستنكر بازدراء ولا استعلاء ولا تستنكر بصوت عالي ولا أن أنت تشغب على الآخرين ولا أن أنت تقضح فيهم ولا تزمهم ولا بقى تطعن بقى في الأعراض والأنساب ما ينفعش ينفعش خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب النبي صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم في ضر الأرقم على زين معنا كله ربهم هناك عشان كده ليس عائبة ان احنا ندخل المسجد تاني وانتربى من جديد كتير جدا من الاخوة اخواننا في غفلة قاعدين قدام الشاشات للمهار عاوز يسمع ده والتحليل بتاعه وده والتحليل بتاعه وشفتوا فلان قال ايه وشفتوا علان قال ايه وضيع كل حاجة من الممكن انا اجزم, أجزم ان بعض اخواننا ممكن يكون ترك ورد القرآن بسبب جلوسه قدام التلفزيون ويوالي البرامج اللي بيشاهدها على ورد القرآن تقول له طب ارجع اقرا القرآن تبص تلاقي يعني أصل الظروف أصلا مدغوط مضغوط اصل انا مضغوط طب مش معنى ما كنت مضغوط دلوقتي عند الطاعة وما كنتش مضغوط قدام وانت قاعد قدام هذا وذاك واللي بيتكلم وانت مش قادر ترد أصلا ما المشكلة انت لو شاهدت هذه الأشياء انت ممكن يتحرق دمك لو ضغطك عندك ضغط يرتفع الضغط عندك سكر السكر يرتفع عندك أزمة قلبيه هتزيد الأزمة القلبية وانت مكتوف الايد مش قادر تعمل حاجه مش هقدر تعمل حاجة ليه إما لأنك أنت مقصر أطلاً في الدعوة تعالى، والدعوة دي أتحاططها ورى ظهرك مش في دماغك القصة أو إما أن أنت بعندكش العلم اللي تقدر ترد بيه على هؤلاء الناس أو أن أنت متحجم متلاجم صنع ظروفي والحكاية والجوابات وطرك المسألة فإحنا لابد نكون من هذه الأمور على حذر يا خن اه اعرف الأخبار سريعاً لقطات سريعة مش لازم تقعد وفين وقتك كله فين ورد القران للأسف ان أنا أجزم ان في بعض الاخوه ترك ورد القران بسبب الانشغال في مثل هذه الأمور ايهم اولى بقى ان انت تربي نفسك عشان نربي جيلا يخرج يقف لامثال هؤلاء ويصد ويذب عن ديننا تبارك وتعالى ولا ان احنا نقعد نتفرج على بعض الاول ان احنا نترب يا نتربى. نرد ونصد نترب نعرف عقيدتنا إيه النبي صلى الله عليه وسلم رباهم على العقيده السليمه رباهم فكريا صلى الله عليه وسلم رباهم على الطاعة رباهم على قراءة القرآن كما قلت والتواضع ومثل هذه الأمور ربهم من السلام صلى الله عليه وسلم بابا وأمي على ذلك فلابد أننا نكون في يقظة مستمرة في يقظة يقظة الوقت الشيخ جاه ومش تقول جدا احنا نتعدنا الحدود هنقف عند حديث الموضوع